وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون في هاتين الايتين الكريمتين من سوره الداريات وفي تتابعهما بيان لمقام عظيم هو مقام الانبياء وورات الانبياء الا وهو التذكير بالغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى ففي الآية الأولى أمر جل وعلا بالتذكير قال وذكر ثم أخبر بعظيم نفعه وكبير اثره وعظم فائدته وأنه سبب سيوع الخير وانتشار الفضيلة والإقبال على توحيد الله جل شأنه واخلاص الدين له وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالذكرى لها نفع حتى وإن لم يشعر الداعي الله سبحانه وتعالى والقائم بهذه المهمة العظيمه بالفائده والاثر وقت دعوته الا انها تبقى مؤثره وتبقى نافعه وتبقى ذات جدوى عظيمه وذكر فان الذكر تنفع المؤمن وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون اتبعوا ايه التذكير بهذه الايه فيه دلالة ظاهرة على أن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه هو أعظم وأولى وأجدر ما ينبغي أن يذكر العباد به وتأمل هذا جيدا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذا فيه تنبيه ظاهر إلى أن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه هو أعظم وأولى ما ينبغي أن يذكر العباد به وهذا يبين لنا أن عناية المسلم وعناية طالب العلم بالتوحيد حفظا لدلائله ومعرفة بشواهده واعتناء بمسائله وقوة في معرفته لا شك أن هذا من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذه الدراسة وهذا التعلم وهذا التفقه هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى يثمر التذكير بالتوحيد والدعوة إليه والدلاله عليه. لا سيما أيها الإخوة الكرام أنك إذا نظرت إلى واقع كثير من الناس ولا تذهب إلى مكان بعيد وإنما أنظر في محيطك وفي المكان الذي جئت منه وفي الحي الذي تسكن فيه تأمل واقع الناس وحالهم مع هذه الغاية العظيمة التي خلقهم الله لأجلها وأوجدهم لتحقيقها ألا وهي توحيد الله هل ترى أنهم على السداد في هذا الباب هل ترى أنهم حققوا الغاية المطلوبة والهدف المقصود لخلقهم وإيجادهم أم أن فيهم وفيهم من هو ضائع ومن هو تائه ومن تلقفته صنوف الاباطيل وانواع الاضلال فانت وقد اكرمك الله سبحانه وتعالى وميزك عنهم بأن كنت طالب علم فلا شك ولا ريب ان مهمتك عظيمه والواجب الملقى على عاتقك جسيم والمسؤوليه كبيره بان تطلع بهذه المهمه أقوم الطناع وتعتني بها تمام العناية ويكون من أشرف مقاصدك، وأجل أهدافك في هذا البلد المبارك أن تتقوى في معرفة توحيد الله جل شأنه وإخلاص الدين له حتى يكون في مقدمة دعوتك وفي بدء مناطحتك وتوجيهاتك وإرشاداتك توحيد الله جل شأنه إنك يا معاد تاتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله والناس تلقفتهم شبهات كثيرة أبعدتهم عن جادة التوحيد السويه وصراطها المستقيم فترى في الناس من هو في هذا الباب ومن هو مغرد في ضياع وبعد عن معين التوحيد الصافي ومثلته المضارك فالحاجة ماسة للغاية إلى دوام التذكير بالتوحيد والعناية بهذا المطلب العظيم والمقصد الجليل، ولا أن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الله فاحفظ يا عبد الله يا طالب العلم احفظ كتاب التوحيد ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون احفظ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب ليس فيه إلا آيات وأحاديث وبسط لمسائل التوحيد العظيمة احفظ هذه الآيات عندما يقال لك احفظ كتاب التوحيد ليس الدعوة لحفظ كلام متخرج أو أقاويل متكلف بل هي دعوة لحفظ كلام الله وكلام رسوله رسول عليه الصلاة والسلام في اشرف مقصد وأجل مطلب أنا وهو توحيد الله فغنمها فرصة عظيمة لتحفظ آيات التوحيد وحاديث التوحيد التي جمعت لك بين دفتي هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله لتكون لك سلاحا وزادا في دعوتك إلى توحيد الله فإذا أردت أن تبين بينت بالدليل وإذا أردت أن تنصح نصحت بالدليل وإذا أردت أن تحذر حذرت بالدليل مما اكرمك الله سبحانه وتعالى بحفظه من دلائل التوحيد وشواهده وبراهينه وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أن يجعل لنا من ذلك أوفر نصيب، وأن يأخذ جميعا بنواصينا للخير وأن يجعلنا ائمه هدى ودعاة حق وأن يصلح لنا شأننا كله ونسأله سبحانه أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يغفر الهدى لنا وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين